يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ومث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والقرحان إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا نصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر القبور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فحياكم الله وبياكم نسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم والله أسأل في بداية متسنا هذا أن يجعل اجتماع على هذا اجتماعا مرحوما وأن يجعل تفرقنا من بعده سالما معصوما وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمته هو أرحم ورحمين جمعنا أسأله جل في علاه أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه وهو راضا عنا وأن يرزقنا علما نافعا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزدنا علما وأن يرحم كل من علمنا برحمته فهو أرحم الراحمة نواصل بإذن الله تعالى مع مجالسنا في أصول رواية الإمام القلون عن نافع المدني عن طريق الشاطرية وبإذن الله تعالى سيكون هذا الدرس الأخير فنحكم بإذن الله تعالى هذه الدورة شصة اليوم إن شاء الله وفرق معنا الحصة القادمة القادمة سننخصصها للمراجعة بكل الدورة بإذن الله والحصة التي تليها إن شاء الله سيكون فيها اختبار نظري ثم سيكون بعدها إن شاء الله اختبار تطبيقي والذي سيستاز الاختبار التطبيقي الذي يتحصل على علامة ودرجة جيدة في النظري فهذا سيمر للتطبيق بإذن الله تعالى لأن في الأخير كما قلنا ووعدنا الحضور من أول قصة سيكون فيه بإذن الله تعالى إجازات للمتقلين والمتقلات بإذن الله تعالى فنسأل الله تعالى أن يوفق الجميع وأن يرزقهم علما نافعا ينفعهم بإذن الله تعالى اليوم بإذن الله سنأخذ مبقى هو يعد من الفرش وليس من الأصول ولكن هناك من وضعه في الأصول لتكرره في كتاب الله تعالى وهو يعتني بمذهب قانون في كلمات هو وهي هو وهي وكذلك في الكلمات التي اتى فيها قالون في الطريق الشاطبيه بوجهي الاسكان والاختلاس فنتطرق على هذه ان شاء الله سنتقدرها وكذلك موضعين في الاثمان ولكن ليس الاثمان على الوقت كما هو معلوم في التجويد ف اريد للجميع التركيز لأن المساله هي تفصيل و انتباه ضروري الآن طيب نقل شريحة فيها مثل القالون في كيمة هو وهي وهذا سنفصل فيه الآن عند الوصي وعند الوقي. عند الوصي وعند الوقف أما عند الوصي كما هو أمامكم الآن فقد قرأ الإمام الطالون رحمه الله تعالى بضمها هو وكسري هي سأغف انشاء الله قد نسيتها بضمها هو تكتب هكذا هو وبكسر الها فيه هي هكذا بكسرها في جميع مواضع القرآن إلا إذا سبقهما حرف الواو أو حرف الفائ أو حرف اللام أو ثم فهنا كما قلت الآن سأضيف بإذن الله تعالى وكسري هل تنقص أو كسر سأضيفه إن شاء أخر وكسري هائي هي طيب قلنا يضم قانون الها في هو تقول إنه هو العزيز الحكيم إنه هو العزيز الحكيم ويقول مثلا إن هي إلا حياتنا الدنيا هذا متى إذا كانت قلنا هو أو هي مسبوقة بغير هذه الأرض الحروف هذه التي مرت على وهي حرف الواو والفاء. واللام وكذلك ثم كذلك ثم في هذه الحالة يقرأ قانون بالسكون يقرأ قالون بالسكون يعني نأخذ هم فينا لقوله تعالى في سورة الصفات فالتقمه الحوت وهو مليم بالنسبة لحفص يقرأ وهو يضم الهاء في هو ولكن قالون قلنا أتى الآن قبل كلمة هو أتى قبلها حرف الواو فيأتي بالسكون في الهاء في هو فيقرأ هكذا فالتقنه الحوت وهو مليم وهو مليم ها ساكنة نأخذ الآن الواو التي سبقت كلمة هي مثلًا في سورة المجد. إذا ألقوا فيها سبع لها شقيق وهي تفور. عيد وهي تفور. ولا قرأت مثل سواء هي لا يط وهي وهي تفور. هذا بالنسبة إلى هذا قبل هو أو هي حرف الواو. طيب إذا جاء قبلها الآن حرف الفان إذا جاء قبلها حرف الفان نفس الشيء هنا سيأتي بالسكون يقرأ مثلا في سورة الشعراء الذي خلقني فهو يهدين وفي سورة الحق معاهية مثلا مثلا وشققت السماء فهي يومئذ وهي فهيا يومئذ وهي كذلك أيضا إن كانت مسبوقا هو أو هي باللَّم فتمن في قول في سورة الشعراء وإن ربنا هو العزيز الرحيم لهوى لا يقول لهوى مثل حص لهوى بسكونها وإن ربك له العزيز الرحيم وبالنسبة هي إن كانت مسبوقة بلام كذلك يأتي بالسكون في الهاء وهذا قد ورد في موضع واحد في سورة العنكبوت هي مسبوقة بلام يقرأ هكذا وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون هذا ما قلنا في وضعه ثم كلمة ثم هذه إن أتت إن أتت طب هو وأيضا هذا فطأ فاللهم السعان سأصلحه أيضا كذلك فالمقصود هو هذا الموضع هذا وليس الأول ليس فهوة فهوة قد مرت معنا وقلناها ليست هذه بل الثانية سأصلحها إن شاء الله طيب نسأل الله تعالى أن يبارك في وقتي، ولذلك منك بعض الأفطاء طيب هنا كذلك ثم بعدها هو الذي قد ورد في موضع واحد في كتاب الله تعالى وان في سوره القصص ثم هو يوم القيامة من المحضاريم يقرؤها قالون هكذا ثم هو ثم هو يوم القيامه من المصدريين ثم هو يوم القيامة من المصطرين طيب لو بدأت الآن بكلمة هو هذه في وضع القصص بلأت بها أي وقفت على ثم واختبارا سأبدأ بالهو. أي مرة أخرى أقول هكذا كمن متعناه متاع الحياة الدنيا وقفت على الدنيا الآن ثم عفوا عفوا كما متعناه متاع الحياه الدنيا ثم وقفتوا بتشد على الميم ثم ابدا به لا ابداه بسكون لا قطع نقول هو بسكون هكذا فاضمها ارجعها الى اصلها الان اقول هو يوم القيامه فغت هنا هنا وقلنا هذا الهه هو وصف بثما إن وصلها بثمة وضمها عند البدء بها نقرأ هذا الضم هو يوم القيامة من المحضرين هذه مذهبه عند الوصل مذهبه عند الوصل بما بعدها طيب الآن لو وقفت على كلمة هو هذه أو كلمة هي انظر إلى ما قبلها إن كان ما قبلها يعطينا السكون أي إن كان قبلها واو أو فا أو لام أو ثم إن كانت ساكنة يعني الها هنا في هو أو هي في هذه الحالة عند الوقف على كلمة هو أو هي سأقف على الواو أو اليا بالسكون سكونا صحيحا سكونا صحيحا مثاله مثلا في سورة الشعراء هذا المثال الذي أخذناه الآن الذي خلقني فهو يهدي سأقف على كلمة فهو هذه عند الوقف سأقف بحرف ساكن سأقف بحرف ساكن وعندي الهاء كذلك ساكنة الهاء ساكنة والواو ساكنة فكيف أقف عليها أقول هكذا الذي خلقني فهو فهو الهاء ساكنة فه ثم واو ساكنة أضم الشفتين فيها وأقف عليها نعم هكذا مثلا كتبت أمامكم في في الغربة أحسن الله ليه فأقول هكذا فهو فهو وأنتبه لا قل فهو فأضم الشفتين في الهاء فهي ساكنة ولا قل فهو فأشد على الواو فتصبح بالنبر وأقف عليها بواو مشددة وهذا خطأ ما يظهر ساكنة فقط ليس فيها شدة فأقول الذي خلقني فهو فهو في موضع الحاقة فهي عند الوقف عليها ماذا عنه لا لا أقول اختبارا اختبارا عند الاختبار لا نسأل على المعنى وقف الاختباري الوقف فيه الاضطراري وفيه الاختباري وفيه الاختياري أيضا ولذلك أنا نقف هنا اختبارا فنحن كما قلنا بفضل الله تعالى وعونه بعد هذه الدورة إن شاء الله تعالى يصبح الواحد منا يستطيع أن يقرأ من سورة الفاتحة إلى سورة الناس ختمة كاملة بلماية الإمام القانون من طريق الشاطبية. يقرأها وقد تعرض لجميع الأصول ولجميع ما جاء في الفرش ولكن يتكرر أكثر من مرة مثل هذه هو هي وهكذا هذا من نريده أن يقرأ الواحد منها وقد مر على جميع المواضيع طيب في صورة الحق وانشقت السماء فهي عند الوقف نحن نتكلم الآن وقفا نتكلم عند الوقف فيه. فأقول هكذا فهي فهي طيب الآن إذا كانت كلمة هو أو كلمة هي في هو عندي ضم في الها وفي هي كسرة في الها كسرة في الها في هي وضمة في هو حينها أي يعني لا يوجد قبل هو أو هي لا و ولا فا ولا لام ولا ثم حينما ماذا عند الوقت سأبد الواو تصبح حرف مد ولين أي حرف مد أقولها كذا أقولها لا إله إلا هو هو... لأن الواب صارت ساكنا ولكنها سكون ميت لأنهم حرفت ميت ليس بسكون صحيح لأقول لأ هكذا أعيد لا إله إلا هو وفي سورة الأنعام تتركوا اللاقة أحسن الله عليكم تتركوا اللاقة لا في تصحيح تلاو اليوم نقول هكذا في صورة الأنعام وقالوا إِنْ هِي إن هي إلا حياتنا الدنيا فقل وقالوا إِنْ هِي إِنْ هي هكذا طيب إنعام الطبيعي حركتين لا إله إلا هو وقالوا إلهي وبالنسبة للسكون الصحيح الذي خلقني فهم وان شقت السماء فله هكذا السكون طيب هذا بالنسبة للوقت الوقت من عنده اشكال في هذه المسألة اقطعتم عنه الكتابه برتوها اليه هل هناك سؤال في منحث مذهب قانون في كلمة هو وهي أم الأمر واضح إذا بدأنا هو المسبوقة بالواو نبدأ بها مضمومة كيف إذا بدأنا هو المسبوقة بالواو نعم ما بها تعونوا إلى الأصل لطبيعة الحال لأنني لا أبدأ ب لا أبدأ بسكون ولكن دائما الوا واللام والفاء تعتبر حتى في الكتابة لا صقا لما بعدها الهو والهي هذه ليس مثل كلمة ثم ثم هذه منتصل عنها لا عن أقول مثلا والله عزيز حكيم أقول وا ثم الله عزيز حكيم نعم حتى اختباري يجب أن يخبر الشيخ بما يونح يتناسب مع اختباري خرجنا بنا أخي فرج عن الدرس لا بها ساكنة لا يبدأ بالساكن لا يبدأ بالساكن بل يبدأ بالمتحدك فأقول هو أو أقول هي هكذا من عنده سؤال في التغسط أحسن الله عليكم. متى تتشتت الأفكار ويوك بإذن الله تعالى فيما بعد أخي خرج مش أصب طيب إذا ما في سؤال نأخذ بشريح حياتي بعدها والآن نركز مع بعض الشيء أحسن الله إليكم سنأخذ الآن نعمها وأخواتها يعملنا بأخواتها هذه تركز بعض السيئة كما قلت الان. إلى هناك عندنا كلمات معدودة في كتاب الله تعالى من رواية قلون من طريق الشاطمية كما قلت الآن الأفضل لا يمدأ به والأحسن لا يمدأ به هو أو هي لأن هي الواو هكذا تكتب حتى في الرسم المصاحف تكتب هكذا وهو وهي ولا تكتب هكذا أو هكذا وهي في الرسم الواو تكتب دائما مع حتى في اللغة العربية هي قطعة ليس قطعة بالمصحفة الواو والفاء كذلك واللام تكون لاصقة في هو وهي طيب واذاك نبهنا فقط على ثمة لذاك نبهنا على ثمة فقط لنوجد مسافة بينهما نعم هناك لا يكتب حتى في اللغة العربية طيب قلنا هناك بعض الكلمات الآن معدودة هي كلمة نعمة كلمة تعدوا يهدي ويخصمون واربع كلمات هذه وردت في خمس مواضع من كتاب الله تعالى ليس يقرأها قانون إلا هذه الكلمات فقط قلت هي كلمات معدودة يقرأها قانون بوجهين اثنين وجهه الإسكان في بعض الفروض. ثمانتي على هذه الحروف ليقلنا خمس مواضع في كتاب الله تعالى موضع في سورة البقرة وآخر النساء ثم موضع في سورة النساء مرة أخرى وصورة يونس وصورة ياسين هذه هناك بعض الفروف التي سيكون فيها الآن وجهيني وجه بجئس وهو الوجه مقدم أداءا ووجه الاختلاث طيب ما معنى الاختلاث قلنا هنا يسمى كذلك بجخفاء طيب هذا نسميك أخرى ما شرحناها إلى الآن يؤتى فيه بثلثي الحركة بثلثي الحركة حركة كاملة يعني أقول هكذا مثلا أخذ حرف العين عندما تكون العين مكسورة أقول هكذا عي عي, عي هكذا هذه حركة كاملة عندما أريد أن تنقص منها أي تختلس، تخفي بعضا منها فأقول هكذا عي عي عي ليست عي،, عي عي هذه كاملة الأخرى أقول فيها عي عي هكذا وقد عرفها أبو عمرو الجاني رحمه الله تعالى في كتاب التحديد كتابه قال في تعريف المختلَس قال وأما المختلس حركته من الصوفي فحقه أن يسرع اللفظ به إسراعا أن يسرع به اللفظ به إسراعا يظن السامع أن حركته قد ذهبت من اللفظ بشدة الإسراع وسيتبين لكم هذا إن شاء الله عندما اتعى هذه النواضة هل هو الروم هو الروم قد يقصد به أيضا الاختلاس وقد يقصد به كما قلنا الآن الإخفاء ولكن ليس الروم الذي يكون في الوقف أي مثلاً كلمة نأخذ كلمة نستعين في صورة الفاتحة إياك نعمد وإياك نستعين هذه عند الوقف فيها يكون بثلاثة توجه نستعين هذا الأمام كثير فيدي. ليس عليه علاقة نبي خالون ونبي خص جميعاً قرر أقول هكذا نستعين بنون ساكن سكوناً خالصا نخضر وإلا أتي بالسكون في النون ثم أضم بعيداً التسكين هذا للنون أضم الشفتين وهذا يسمى بالإشمال هذا لا يراه إلا المبصر أي عند السماعي لا يتبين هذا الإشمال عند الوقف فأقول هكذا نستعين وأضم الشفتين بعدها مباشرة عندما آتي بالسكون في النون بعدها وخقق هذا السكون في النون ثم بعدها أضم الشفتين نستعين وأظم أي هكذا أقدمهما إلى الأمان فقط هذا ما فعل وكان يقول مثلا بو بو أو أي حرف مثلا سو سو سؤال سو, سو فلان الشفتين الآن سأسكن وأقول هكذا نستعين وأظم الشفتين نعم مثلا مثلنا طيب وهناك الروم عند الوقت أيضا وهو هنا الإتيان بثلث الحركة هذه التي قلناها الآن أو هناك فيه تفصيل، هناك من يقول ثلث وهناك من يقول ثلثي الحركة ويسمى أيضا كما قلنا بالاختلاف ويسمى بالإخفاء وهذا عند الوقف أقول هكذا إياك نعبد وإياك نستعين نستعين ويأتي مع القصر الروم لا يكون إلا مع القصر أي لا نقول نستعين هكذا مع التصل حركتين نستعين نستعين ولا يسمعه إلا القريب البعيد لا يسمعه لأن أنا سأتي ببعض الحركة كما قال ابن جل رحمه الله تعالى إلا إذا رمت تعود حركة طيب عودة موضوعنا قلنا بالنسبة للخلاس في هذا هذه المواضيع على الخرف وأسرع فيه وأسرع فيه كما قال هنا الشيخ رحمه الله تعالى ابو عمرو الثاني مع الضم يسمى إشمام ما هو الذي مع الضم في الأخير أي ثاني تقصد الثاني هنا احنا قلنا سكون خالص أي نعم الموضع الثاني هذا إن سكنت النون وقفت على نون ساكنة ثم ضرمت الشفتين سمي إشماما نعم طيب فقلت هنا قال أبو عمر الداني رحمه الله تعالى لما المختلص وحركته في مقالف الأخير فحقه نعم هذا فحقه أن يسرع اللفظ به إسراعا سأسرع عند الإثان على هذا الحرف يظن السامع أن حركته قد ذهبت من اللفظ لشدة الإسراع وهذا هو الوجه الثاني أما الوجه المقدم فهو السكون الإسكان طيب ما هي الكلمات الآن سنقوم بها تباعا إن شاء الله الموضع الأول في سورة البقرة الموضع الأول في سورة البقرة وهذا في قوله تعالى في كلمة هي تتكرس البقرة وكذلك في سورة النساء أيضا ولكن موضوع الموضع البقرة كلمة نعمة إذا تسمى هي في بعض الكتب وبعض الموالة تجدون نعمة وأخواتها طيب هذه نعمة إما سأقرأ العين هو حرف واحد فقط سيأتي فيه إما السكون أو الاختلاس فإما أن آتي بالسكون في العين مع تجديد المين بعدها وهذا الوجه المقدم أو أن آتي بالاختلاس في حركة ماذا؟ الكسر هي فني عي فني عم كسرا في العين سأخترس هذه الحركة مع كذلك تجديد من أيضا بعدها ولكن هذا كله سيكون يكون إلا بالتلقي أي ليس هذا يقرأ الواحد منه ما يريد هذه تأخذ من عند المشايخ المتقنين حتى يتدرب اللسان فيها على هذه الموضوع طيب سأقرأ بالسنة هنا فنيعم هذه تأخذ عليها هذا نعم هني فنيع هي الآن على السكون فالسكون هذه سيكون العين ساكنا وبعدها مين مشددا وكما نحن نعلم جميعا أن المين مشددا أو أي حرف مشدد هو عبارة على ماذا عبارة على حرفين الحرف الأول ساكن والثاني متحرك فالمين مشددا هنا في هذه الحالة هي عبارة على مين ساكنة بعدها مين مفتوحة هكذا ميم ساكنة وبعدها ميم مفتوحة وعندنا العين قبلها ساكنة يعني هكذا ثاني ميمة ستكون هكذا نعم هذه ثاني ميمة فهي فيها صعوبة في البداية لذلك كما قلنا يجب أن نؤخذ من عندي المشايخ بالتلقي حتى تثبت هذه المسالة والتدريب أيضا ستتبعنا إن شاء الله سأسكن العين وبعدها أبدأ بمين ساكنة فالتقى عندي ساكنات هنا ولكن سألطق بهما الاثنين حتى يزاهد هذا إشكال الساكن الأول والثاني يجب أن أجريا الصوت في العين الأولى حتى أبين سكونها وأحذر كل الحمر أن أحركها مثلا حفظ أقرأ هكذا فاني عماهي الآن نعرف كيف نقف على كلمة هي عند الوقت وقد مرت معنا قلنا نقف هنا بجسل الهاء وبعدها حرف مت فأقرأ هكذا فاني عماهي هذا حفظ أعيد حفظ فَنِيْعِمْ نِيْعِي نِيْعِي العين مكسورة كسرة تغميلة مثل النون نِيْعِي فَنِيْعِمَّاهِي فالآن سأعود لقلون قررت بحفظ حتى يتبين الخلاف وهيكا سأعود إلى قلون فأقرأ هكذا بالسكون أقرأ هكذا الوجه المقدم نعم كان كان شيخنا رحمه الله تعالى وحفظه يقول رحيم الله حفصا يقول لأن طغات حفصة نعم فإن عمة أقول هكذا بالسكون فإن عمة فإن العين وأجري فيها الصوت ثم أطلق الشفتين حتى أبدأ بنيمساكنة أقول هكذا فإن ميم نيم سددا هكذا فأقول فَنِعْمَّا فَنِعْمَّا فَنِعْمَّا وعند الاختلاص الآن الوجه الثاني عند الاختلاص فاختلص الحركة كأن كما قال هنا يظن السامع أن حركته قد ذهبت من اللفظ لشدة الإسراع فأقرأ هكذا فَنِعْمَّاهِ فَنِعْمَّاهِ فَنِعْمَّا أسرع فيها أنا سبعةين فقط لا أتساءل كذا لا أنطقها هكذا فنيع فنيمة لا, لا فقولها كذا فنيمة هي فنيمة هي هكذا بنعم الثاني أسهل ولكن الأول يجب أن نتبيه أيضا تعلموا قلنا بسكين العين وأبدأ بمين مطبقة الشفتين ساكنة ثم أفتح فإنّي إنما هكذا أقول، الآن سرصفها، فأقول هكذا، فإنِعَمَ، فإنِعَمَ، فإنِعَمَ، فإنِعَمَ هكذا، يا صعب بعض الشيء، ولكن التجويد قريب، فإنِعَمَ، فإنِعَمَ، والاختلاس فإنِعَمَ، فإنِعَمَ هكذا. هذه أيضاً نجدها كذلك في سورة النساء في الذي قال فيه تعالى إن الله نعمة يعظكم به نفس الشيء فهذه بالسكون الأول إن الله نعمة يعظكم به ورد إن الله نعمة نعمة والثانية بالاختلاف ان الله عنا ان الله مما يعذبكم به هذا اجتهاد اختلاس طيب الآن المساله واضحه الذي كان يكتب من طبق الاثنين مع لا تفعل الاثنين من أتى بهنا؟ هي تكون أفضل بطبيعة الحال. هكذا السكون فنيع, فنيع ما وبالاختلاف فنيع, مما. فنيع, مما. فنيع مما. فيها. جيد. هذه الكلمة الأولى هذه كلمة نعمة وقد وردت في موضعين اثنين طيب الحمد لله جيد جدا أسأل الله تعالى أن يقوم ألسنتنا بكتابه وأن يجري القرآن على ألسنتنا سهلا يسيرا فكله بإذن وتوفيق الله تعالى من يستعفى عليه شيء فليدعو الله لقد ظن أن بمجهوذك سوف تأتي لمدة هذا كله فتح من عند الله تعالى ولقد قال تعالى في كتابه ولقد يسرنا القرآن للذكري لألم المدكر ولقد يسرنا القرآن للذكري ولقد يسرنا القرآن للذكري نعم جيد الكلمة التي بعدها كلمة تعد نحن كنا على الكسر في نعمة العين هذه كانت على الكسر في موضع عيني فالآن بقية مواضع الثلاث موضع سورة النساء و سورة يونس و ياسين كلها على الفتح الآن الكلمة الأولى منهم أو نقول الثالثة حتى تعد المفيد هذه كلمة تعد وكلمة فعلها يهدي بفتحها والكلمة التي بعدها يخصمون بفتح القام ثلاث كلمات كالعادة سكون في الأول ثم اختلاس في الثاني ولكن دائما الحرف الذي يلي هذا الحرف الذي فيه الإسكان والاختلاس يكون مشددا يكون مفددا سنقوم بكلمة تعد هذه نأتي بالسكون في الأول فاسقب كالعادة العين ك فيها الصوت ثم نبدأ بدال ساكنة مشددة بعدها فاقول هكذا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وقلنا لهم لا تعدوا لا تعدوا تعدوا هكذا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وقلنا لهم لا تعد تعدو التي بعدها اختلاس لحركة الفتح في العين مع التفتيتي كذلك على الدال فأقول هكذا وقلنا لهم لا تعدو تعدو تعدو, تعدو. في عين العين ولكن بسرعة وقلنا لهم لا تعدو تعدو في السبت هكذا ودائما الدال مشددة لا الثانية لا تكون ساكنة قلنا اختلاس وحركة فتح في العين صارت متحركة بالفتح العين صارت متحركة بالفتح ليست ساكنة مستوفحة ولكن بسرعة الأولى لا تعد تعد هكذا وقلنا لهم لا تعد والثانية وقلنا لهم لا تعدوا تعد تعد تعد مفتوحة ولكن كما قلنا بسرعة بسرع فيها الكلمة التي بعدها في سورة في يونس أما لا يهدي إلا أن يهدأ. عند حفظ يقرأ أمن أم لا يهدي بكسري ولكن كما قلنا كل الآن على الفتح ولذلك أنا جعلتها مع بعضها في نفس الشريحة هذه على الفتح والأخرى على الكسري حتى تتبين المسألة وتثبت. أمن لا نفس الشيء هنا تسكن الها تجري فيها النفس فهو حرفا مهموس هذا الهمس ايضا في السكون ثم ادخل على دال بشدة اقول هكذا أمن لا يهدي يهدي يهدي هكذا أمن لا يهدي يهدي نعم أما لا يهدي يهدي الله مرحبا وعند الاختلاس سأسرع على الهاء بالفتح أما لا يهدي يهدي يهدي يهدي يهدي هذه يهدي, يهدي. يهدي, يهدي هكذا حركة كاملة يهدي يهدي يهدي, يهدي, يهدي ثم الموضوع الأخير حرف الخ في كلمة يخصمون كذلك هي على الفكش في الاختلاسي والسكون في الوجه الأول فأقول هكذا وهم يخ يجري فيها النفس مهموسة على الرخاوة ثم تدخل على الصوت بالشدة حرف مفدد وهم يخص عفوًا وهم يخصمون وهم يخصمون يخصمون ويتبع تبع اليا يقول لا لا قل يخ يا يا وهم يخصمون وهم يخصمون وهذه صام بعض الشيء ولكن تحتاج إلى تدريب أيضًا وعند الاختلاس بالفتح نقول هكذا يخصمون يخصمون بسرعة في الخاء وهم يخصمون وهم يخصمون وهم يخصمون وهم يخصمون وشكل تصصاد وأبدأ بياء على الناس فهذه كما قلنا الآن بالتدريب ستأتي معنا نساء الله ننتبه في الاختلاص نسرع من حركة. وعند السكون كما قلت حتى أتخلص من هذا الإشكال التقاء وتجاور الساكنين ما علي إلا أن تجري نفس أو صوت حسب الحرف الذي عندي الآن أو صوت حرف كذلك في والهمس في الحرف الأول لا تعدوا يهدي هكذا يخصمون يخصمون وقرأ على الصوت بشدة والأخرى فيها بالحركة طيب الآن أظن المسألة واضحة بذل الله تعالى لأننا أخذناها بالتفصيل طيب تبقى مع التدريب ان شاء الله ستأتي على شكرا سنأخذ الآن أخيرا نذهب قالون في كلمة سيئة وسيئة وهذه من هذا التمثال، ثم ضرب كلمتها بمعنى القانون في لفظ سيئة وسيئة. وهذه قد وردت في ثلاث مواضع من كتاب الله تعالى. الموضع الأول في سورة يهود، الموضع الثاني في سورة العنكبوت، الموضع الثالث في سورة الميلاد. أي ثلاث مواضع. طيب، في الموضع الأول في سورة يهود كلمة سيئة، وكذلك أجنها في سورة العنكبوت أيضاً. كيف سأقرأوها أو كيف سأقرأوها الإيمان قالون من طريقة الشاطمية هنا اتخذنا بعض القواعد هكذا حتى يبسلنا لكم مراجعة فيما معد قرأنا قالون لفظي سيئة وسيئة بإشمام كسرة الصين الضم أي ما معنى الإشمام هنا الإشمام هو دائما إشارة بالضم الإشمام هو الإشارة بالضم سأضم حرف السين قال بإثمام كسرة السين هي سيئة أو سيئة بكسر السين ولكن في البداية سآتب الضم قال وذلك هنا بتحريك حرف السين بتحريك حرف السين بحركة مركبة سيكون فيها حركتين من حركتين الضم والكسرة وجزء الضمة مقدمون وهو الأقل مقدارا يكون ثلثة الحركة ثم يليه بعد ذلك جزء الكسرة وهو الأكثر مقدارا وهو ثلثة الحركة البقية يعني في الأول سأقول سو ثم سي ولكن سي كيف سأقرعها سننظر إن شاء الله مع بعضنا فقط الآن نفهم الأمر النظري ثم التطبيق بعدها والإشنام هنا غير الإشمام في باب الوقف الذي كنا تقلمنا عليه الآن في نستعين قلنا نستعين أقف على النون الساكن ثم أضم الشفتين أنا كذا أضمهما إلى الأمام فهذا هو الإشمام عند الوقف ولكن الآن قلنا الإشمام هنا غير الإشمام في باب الوقف لماذا؟ لأن في هذا الباب الآن الذي معنا سيئة وسيئة هذا الإشمام سيكون في حرف الأول والإشمام في الوقفي يكون في الحرف الأخير وهذا إشمام مسموع والآخر غير مسموع سوف ننظر هذه إن شاء الله الآخر يكون مسموعا كيف نستعين أنت تسمع نوس هكذا نستعين ثم أنا أضم نستعين وأضم إلى تمام وصلا ووقفا في كلمة سيئة وسيئة ولكن في باب الوقفي الإشمال يكون وقما لا وصلا لأنه عند الوصلي ينفت الإشمال هذا نستعين إهدنا نستعين إهدنا هكذا فايوجد يوجد إشمال وكذلك في هذا الباب الحرف متشرك سين هذه مكسورة أصلا أما في باب الوقفي فالحرف يكون ساكنا نستعين ثم اضم بعد الحرف بعيدة يقال هكذا بعيدة الحرف الساكن، حتى يتبين ان المختار الزمني قريب جدا من بعضهم البعض وهذا كما قلنا مما بالتجويد هذا ولكن حتى نقرب المعاني ونفهم الكلام طيب الان كيف ساقرأ سيئة وسيئة قلنا بالاول ساخذ ثلث على الضمة وثلثين على كسرة فاقول في سيئة هكذا سيئة سابدأ بسين مضمومه اضغم الشفتين فيها سي اه. سي سي هذا تسمع على الصوت الذي تغير سي سي جربوا لي سي سي ولم اقل تسو هكذا لا سي ا وبمد هنا عند من متصل قرنه حركت سي اه. وكذلك سي ات. نطبق الان في الايات اضغم الشفتين التي بسرعة الحركة وأرجحها ممساطة للكسر الآن سي سي هكذا في قرري تعالى في صوته يهود وهذا فيها وجه واحد. أقرأ السين بالكسر لا لا ضمت في الأول أنا أضمت في الأول قلت سي سي هكذا ولكن بسرعة لأنها هي حركة فقط هذه الحركة سأقسمها إلى ثلاث أقسم القسم الأول بالضمي وقسمين ب الكسري الضم في الأول سي, سي, سي, سي هكذا لا أبدأ بكسر لأنه لو ذاتك بكسر أقول هكذا سي ولا أضم لأننا قلنا هنا كما مرة معنا قلنا أن الحرف هذا متحرك أي لا أضم مثل الوقف نضم الشفتين في بلايين الحرف ثم نستفر بالفكس حتى بالكسر حتى هذه بالكسر نكسر فأقول هكذا سي سي سي سي, سي, سي ذكر في سورة في هود تقرا ولما جاءت رسلنا لوطا سيب بهم وضاق بهم ذرعا سيب بهم وضاق بهم ذرعا في سورة العنكبوت ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا قل تطبق معي هكذا تترب عليها حتى تعرف هل التقريب الآن أتقنتها أم كذا طيب في صورة المشركين سيئة نفس الشيء فأقول هكذا فلما رأوه زلفة سيئة وجوه الذين كفروا فلما رأوه زلفة سيئة وجوه الذين كفروا إِنَّمَا يَعْلَمُونَ مَا يَعْلَمُونَ وَمَا الثلث فقط في الضم بسرعة ستسرع في الضم ثم تخلي على الكسر وإذا تسمع هذا الصوت الذي تغير فلن أقول مثلا سو هكذا الآن سأوهم فقط سو ولن أقول سي بالكسر فالصوت الآن يتركب من اثنين كلنا هو حركة مركبة هي حركة مركبة من ضم وكسر اضم وارجع مباشرة على الكسري <خص>. <concealed> فاقرأ هكذا سي سي سي اختري سوى مباشرة اذهب فيها لكسري ولا اترك هذه الضمة تتواصل معي سي سي سي سي اه سي ات هكذا وبالتدريب كما قلنا بإذن الله تعالى ستحكي معنا ان شاء الله بطريقة ايسر وأسهل هل هناك سؤال على ما مر معنا في درس اليوم اتركونا الورش يحسن الله وليكم سأتي بدورة بإذن الله تعالى تفصل فيها الكلام على الله ويكون فيها الكلام بالتفصيل بإذن الله تعالى لأن كما قلنا الآن هناك من يقرأ معنا أول مرة الآن فقد يتعصر عليه الأمر فلا يفهم الكلام مبصوده هنا ويخفره عليه فالأمر بعض الشيء ولكن هي في صورة كما قلنا الآن هذه السين لأنهما أراويهما نافع تحدان في أراوي فهنا بالنسبة لكلمة سي أد نفس الشيء يأتي على الإشمال نأتي على الإشمال ما هي أول مرة أنا لما أتابع الكلام؟ نعم، نعم أول مرة لما أفهم ما هي أول مرة تمنى ما هو الاسم اخي فرضت اتمنى هذا قد مره معنا هذا قد مره معنا عندما تكلمنا على الاضغام الصغير والاضغام الكبير وقلنا اتمنى هذه فيها الإشماع او الاضغام مرة من الاضغام طيب هل هناك أسئلة أن مقبل تطبيق؟ نقوم بتطبيق كذا. طيب. نحن كما قلنا في بداية الدورة سقوم بإذن الله تعالى جزء. بالأوجه اللي قالوا يبقى معنا ربع اليوم سنقوم بالأميد الضالة لا لا أنا أرخص التطبيق على القراءة كي سنأخذ هنا وإذا ابتدأ إبراهيم ورده ونقل ككل من ربيد الضالة سأقرأ اقرأوا معي كل في بيته الآن وإن كان هناك سؤال فلا يتردد أحد منكم أن يطرح السؤال طيب سنبدأ نحن وقفنا إلى بداية التقوى هنا فقال له تعالى وإذبتلا إبراهيم ربه نتبه لأن المين مفتوح هنا إبراهيم ربه فقد تقدم المفهول به طيب نبدأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَأَجِيبَ بِتَلاَهِ بِرَاحِمِ رَبِّهِ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا ناخذ على الجزء وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والرجع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 من آمن منهم بالله واليوم الآخر من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار ثم أضطره إلى عذاب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 أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأبنا مناسكنا وتب علينا ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة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 هذه فيها ثلاثة تزوجوا وعندها قبل الميل نعم فيهم وكذا ولكن الذي هم الآن عليهم غياته. فاقرأ هكذا ربنا وبعث فيهم رسولا منه يتل عليهم غياتك ويعلمه الكتاب والحكمة ويزكيهم. وَرَسُلَنَا وَدَعَ السِّيهَ مَرْسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ ولقد اصطفيناه في الدنيا. وإن طيب هنا عندي سؤال ولقد اصطفيناه في الدنيا هذه حتى قد نتفعى ولقد اصطفيناه في الدنيا لماذا لم أقول ولقد اصطف... اصطفيناه لماذا لم أضم الدار هنا التقطاع ساكنا لقد ثم هم تبصي في اصطفينا لماذا لم آتي يضم الدالي ونحن قلنا مذهب بالون هو التاء الدال الحرف الثالث مفتوش فتكسر الهمزة الأرض فقط إلا إذا كان الحرف الثالث أي حرف الطاء، لو كان هذا الحرف مرموما وضما لازما لا عابض حينها نأتي بماذا نأتي بضم الساكن الأول مثلا ثمانوب طرى هكذا ف من اضطره هذه فما اضطرا قد طافها حين أقول فمن ولا اقول ثمان ويقول ثمان اضطره أتكلم عن اضطره هذا اي نعم عند بدي بها ابسط طيب ولا قد استطينها في الدنيا ولقد استفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين. إذ قال له ربه أسلم. إذ قال له ربه أسلم. قال أسلم لرب العالمين. وأوفا بها إبراهيم بنيه ويعقوب. وَتَوَصِيَتْهَا إِبْرَاهِيمُ لِبَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَا لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَهَنْتُمْ مُسْلِمُونَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَ إِذْ حَبَرَ يعْقوبَ الْ المَوُْ إِ قَالَِبَنيِي مَا تعبُونَ مِنْ بعد حَضَرَ يعقوبَ الموتُ إذ قالَالَ لِبَنِي مَا تعَعبُونَ مِ بعد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 ولكموا ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون إلى الآن هناك سؤال أم لا فمنحل الشريخة للموالية نبقوا معنا صفحة نبقوا نواصف طيب قالوا كنوهنَ نصارَةٍ تَهْتَدُونَ وَقَالُوا كُنُوهُنَّ أَوْ نَصَارَةٍ تَهْتَدُوا الْبَلْمِيَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبي كون لا نسلق بين أحد منهم ونحن له مسلمون أخذت كل الآية حتى نأتي الآن بالتفصيل طيب هنا عندي مد منفصل. تقدم عالمين الجمعين فقط سأبدأ من علامة ربهم نعم من أتيت بالقصر في السكون في الأول الآن سأذهب على الصلة آه. فأقرأ هكذا ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيهون من ربهم لا نثبق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فالآن نجعل التوسط مع السكر.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 ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون لماذا لم أبدأ بما أوتي لأن ما هذه الموصولة عند البدء بها قد توهم السامع أنها قد توهم السمع أنها ما نافية أي ما أوتي النبيون أي لم يؤتى النبيون من ربهم أي شيء ولذلك لا يؤتى بها لذلك مدأتنا ما قبلها فقط هنا على الأوسو فقط نعيد على الوش الرامع الآن ويعقوب والأستاط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبي هُنَّ مِرْآتُ رَبِّهِنَّ لا نُفَرِّقُ غَنَفْلِقُ بَيْنَهَا حَدًّا مِّنْهُ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَدِ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا بِهِ فقد فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد ابتدوا فان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد ابتدوا وان تولوا فان نبهم في شقاق في شقاق فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ هذه الوهوة التي مرت معنا لأنها مسبوقة بواه فأتينا بالسكون في الهام وهذا تطبيق لما رأيناه. الآن نعرض طلعون فيها صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون وَنَحنُ لَهُ عَابِدُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا نَعْمَلُ وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمُ وَلَنَا تَعْمَالُنَا وَلَكُمُ تَعْمَالُكُمْ وَلَحْنُ لَهُ مُخْلِصٌ فَمَن يَقُولُ لَهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْدَاقَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَفَارًا قل أنتم أعلم أم الله قل أنتم أعلم أم الله قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عنه ما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وهكذا بفضل الله تعالى وعونه تنهينا الجزء الأول الله مين وياكم فنهينا الجزء الأول من سورة البقرة كما اتفقنا في البداية الدورة وكذلك أثمنا بإذن الله تعالى وعونه جميع المسائل التي تخص الأصول عندها قالون وكذلك بعض الفرشيات من الفرش مثل هوا هي نعمة وهذا كله تعرضنا له كان الساكن الأول ميمة جمعين نضمها أو مع عدم توفر في السرور مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ أعطينا مثال مثل. ما لبعد الميمة الجمعة؟ ما لا يكون بعدها؟ حتى يتمين السؤال أكثر إن كان همسة قطع أم لمثله، إنهم إنهم الصفاء، إنهم هذا معنا. قلنا ولإذا كانت مين جمع ساكنة، وبعدها وبعدها همسة وصل هذه حرف ساكن، عبارة حرف ساكن، وها يكون إلا همسة وصل عند البدء، حينها سيكون على الضمي، قد مرت قد مرت معنا في مرحلة ميلاد. على يتبع ميمس جمعي يتبع ميمس يتبع ميمس يتبع طيب عنده سؤال دمت على, دمت على, دمت على دمت موضوع معنا؟ سأل الله تعالى أن يبطل هذا فيما ورسمه حسناتنا فقط أخي فرج نعم سألتني على يحيي هكذا ظل هذه هي. عند الوقت عليها هذه مثل هي يحيي فأنتم أعلم أمشاه ما بها؟ قلت لأنتم معلموا أبي الله سبعها نعم لكن موجد ثلاثة أون لأن عندي هنا مين جمع لأنتم وجاء بعدها همسة القطع لأن بعدها همسة القطع لكن هذه الحالة عندي ثلاثة كما رمعنا من قبل الوشف الأول هو السكون ثم أصل على القصر ثم أصل على التوسط هذه النظر تعالى أيضا وإذلك أنا أخرت الطبيع إلا أن أكمل بعد ما أكملت باب الهمسات طيب نسأل الله تعالى أن يتنطقق منا والحمد لله الذي يمنه وفضله وجودي وقرامه لتمه الصالحات ونسأل الله تعالى أن يكتب هذا في موزين حسناتنا وأن يجعل هذه المجلس فعيدة لنا يوم القيامة في الخير وان وأن بها الله تعالى سبحانه موازين حسناتنا يوم القيامة وأن يجعلها خيصة لوجه الكريم لا يشوبها رياء ولا سمعة ولا ما يخدف فيها بإذنه فهو العني الحكيم ونسأله أن يثبت القرآن في قلوبنا ويصبينا برحمتك حتى رضاه وهو راض عنا بحكمه وفضله وجوده وكرمه اللهم ربنا عاملنا بما انت اهله ولا ترحمنا بما نحن اهله انت اهل التقوى و اهل المغفره و نحن دروب التقصير اللهم بعزك الذي لا يرام وبك الذي لا يضام يادت جلالك و تكراسك ويا ذا الجود اللهم أن تجبانا من أهل الثلاث الأعلى من الجنة اللهم اجعل طبورنا روضة مبيض الجنة لا خفرة من حفر النار نسألك اللهم أن تهوين علينا ساكرات الموت نسألك اللهم يا ربنا أن تهوين علينا سكرات الموت وأن تثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وعند الناس أن يؤفر ويوم القيامة في عرصات القيامة يوم الحسرة والندمة يوم يرى كل إنسانا عمله أمامه وتسألك جميع الكائنات السلامة رسالة اللهم يا ربنا أن تؤمننا خوفنا حينها وأن تجاوزنا بنا الصراط وأن تجعلنا من أهل الفردوس الأعلى من الجنة وأن تقضى عيوننا بصفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيا ربنا كما لم نره في الدنيا فاللهم لا تحرمنا رؤيته في الآخرة ولا مجالسته ولا تحرمنا من النظر في النظر إلى وجه كثيرين بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة برحمتك يا أرحمة طاحنين يا رب العالمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمد يشهد على لا إله إلا أنت استغفر بأدوه إليك اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كاما أقول أن من الشاسة ستكون مراجعة شاملة فمن كان عندك سؤال على جميع الدرسل التي مرأت معنا فليأتي بسؤاله تجيب عليه بإذن الله تعالى وعونه ويكون بعدها بشصة سنخصصها للاختبار النظري نظري وللي يتحصل على درجة ممتازة وجيدة سيمر للاختبار التطبيقي في الأسبوع الذي بعده أو سنحدث الموحد بإذن الله تعالى بعدها وحينها إن يصر الله تعالى الأمر سيكون هناك من المدكنين مجازين ومجازات بإذن الله تعالى يصر الله تعالى أمرنا وأمركم